فإن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأفى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثملا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 فقاتنوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يلتهون.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 أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 وأموالٌ قترفتمها وتجارةٌ تخشون كسادها ومتاكن ترضونها ومتاكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في تبين فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذن قوم الفاسقين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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فتوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يطاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يُفكّون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله فتأقلموا إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة أما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 إذ هما في الغارئ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله تكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن حروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطدا لاتبهوك ولكن بعدت عليهم الشقة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 وأتعبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره اللههم بعثهم فتبدتهم فتبدتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما جادوكم إلا خبالا ونأوضروا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَرْصَدٌ لِّلْكَافِرِينَ إِذَا أُلقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخْلَفْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَابِلٍ وَيَتَوَلَّوْنَ فَرِحُونَ قُل لَّن إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعرضهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 ألم يعلموا أنه من يحادر الله ورسوله فأمنه نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 قُلْ بِالَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ وَبِالْحِكْمَةِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي وَأَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَلَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا تُؤَاخِذُونَا بِمَا قُلْنَا وَلَا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 أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاترون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاذ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين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 يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الله سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عزيز حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير احلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم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 منهم من عاهد الله لإن أتنا من صبلي لنصدقه ولنكون من الصالحين.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 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فل يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فَرِحَ الْمُخَلَّقُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْرِ قُلْ نَعْرُجَ هَنْمَا أَشْدُّ حرا قُلْ نار جهنم ما اشد حرها لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليذكو كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 والذين اتخذوا مسكدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه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 فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم غضب واعلموا أن الله مع المستقيم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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْهِ مَا عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو